الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المثل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة مبينة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم إن الذيَّينَ آم مَم وَمِن الصَّالِحاتِ وَأَقَامُ الصَّلوتَ وَآ تَوذَّكَتَ لَم أَجرُِمَ دَ رَبّهِم وَلَا خَوْفُناَا لَيهِم وَلَا خَوْفُنا لَْهِم وَلهُمْ يَحزَم يياأَُّهَ الذيينَ